خلقكم من نفس واحدة ثم جعل عنها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقهم في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إن تكفروا فإن الله ولي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازركم وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيلبئكم بما كنتم تعملون إذا نزل يوم سلط رجع رده منيبا إليه ثم إذا قو له نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعله الله أندادا, وجعل أندادا ليضل عن سبيل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قامت الآن الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي النبي أَرُؤُنَ الْأَلْبَابَ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَقْرَبُوا رَبَّكُمْ بِالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُؤْثِرُ الصَّابِرُونَ